بقولك إيه؟ ممكن تفكيني بعد إذنك عشان بس هموت، هموت أروح التوالت ما عنديش أوامر بكده يا حلوه بليز ياه، هو... هو أنت اسمك إيه؟ خليل، خليل عز الرجال الله، اسمك حلو قوي تعرف إن أنا كان عندي قط بلدي متوحش وكنت مسميا خليل، كنتش بنامي الليل غير وهو في حضني يا سلام يالتني كنت قط يا بخته. واضح كمان انك اسم على مسمى عز الرجال <تصفيق> تعبير وشك بيقول ان جواك راجل راجل قوي مش ممكن يسيب واحدة رقيقة تتعذب وخصوصا لو كانت الواحدة دي زي حالاتي محرومة من الحنان الحنان ايوه ما هو, ما هو اصل, أصل ال الل... الل... الل... انت بتبص ليه كده ليه شنبك شنبي شنبك بيعبر عن الشهامة والفروسيه والنبل والرجوله شنبي انا فيه كل ده ايوه بيفكرني بشنبي القط بتاعي بس انت انت مش حاسس بيا ارجوك حس بقى حس بيا شويه احس بيك ازاي ه اعمل ايه يعني فكيني ايوه فكيني يا خله بص بقى انا هفكك شويه وارجع اربطك بس حكايه الفك دي تخليها سر ما بيننا هو انا مجنونه فك يا بيبي فك بقى اربطك ادي ايديك وادي رجليك يلا, يلا يلا يلا بقى الله واو حلوه الفازه دي قوي ام قول يا خلو الورد ده فريش أيوة... ايوه ايوه ايوه اصلي سني هانم منحنوح بتحب الورد قوي اريق رجلي رجلي لي تلاوي اه كده ودي وانا اشوفها لك اه اه يا دماغي خد الفازه كمان اه دماغي دماغي يا بنت تستاهلوا يا كلاب انا نجلاء ماضي اتخطف ده انا هوريكوا اللي عمركوا ما شفتوه <مترجم> ايه الفصاحه دي وايه الكلام المبهر ده يا حسين بيه عجبتك انا اصلي لما بتكلم عن الدبوس بنجيلي ولعلع <مترجم> طب زي بقى معرفت انت مين احب اعرفك بشخصيتي الحقيقيه قولي يا اجمل شجر الدر شفتها انا سونيا الاباصيري سيده اعمال وعندي مصنع ورق وكنت حابه اننا نتعاون ده لو ينفع اه هو ينفع طبعا <تصفيق> بس ازاي اي ورقه محتاجه لدبوس يشبك فيها ويمسكها طبعا بدل ما تتفك وتطير في الهوا ولا ايه يا سلام على الخيال اه بس لكن بهو انا يعني بقول لك ايه ايوه ايه رايك كده نزوغ انا وانت دلوقتي ونروح عندي في الفيلا اه ونتكلم في تفاصيل الصفقه بس على رواقه ايوه اصله لازم يعني استنى البوفيه وبعدين نتحرك اعمل لك احلى عشا هتاكل صوابع ايدك ورا. والله أنا خايف أكل صوابع إيديكي إنتي <تصفيق> <تصفيق> حقاكلك بأيدي حيبقى عاش على ضوء الشموع آه حوالينا ورد وقدامنا نفورة بتطلع مي نفورة <تصفيق> <ميه> <تصفيق> وانا وإنت مسنودين على مخدات محشية ريش ناعم <تصفيق> ريش ناعب وورانا بقى اتنين بيهووا مراوح من ريش طاووس <تصفيق> ناعب وطاوص واتنين بيهووا <تصفيق> نا ايه جوال في الليلة والليلة ده ما قولك ما بلاش الاتنين دول خلينا احنا الاتنين وبس ومال انا وانت شجرة الدور وعز الدين ايبك ما تخافش انا عندي اللبس بتاعه حيبقى يجنن علي ايوس مابلاش ايبك خليني شبس بوند كده ليه بس ده كان حبيب شجرة الدور ايه صحيح لكن هي اتقتلت بسببه في الآخر أنا مش خايفة منك إيه الله بينا هناخد عربيتي سيب عربيتك هنا وبعد السهره نبقى نرجع ناخدها أحسن برضه اصل عربيتي قديمة وطعمانة وبنتور بالزق زق آه يا كداب ألا ده انت مليونير كبير قوي أكيد عربيتك موديل 2011 أو يمكن بعد كده كمان لا أنا اصلي غوي أنتيكات يلا بينا يلا هانت يا حسين يا دبوس هانت بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات مش معقول يا جماعة إيه الإهمال اللي انتوا فيه ده أنا قلتلكو إن حسين حالته خطيرة ومحتاج متابعة مستمرة انت ألقتنا يا دكتور كلامك يخوف طبعاً طبعاً لازم تلاقوا عليه وتلاقوه في خلال ساعتين قبل مفعول الحؤن اللي تتهاله ما يروح. طب هو لو راح مفعول الحؤن اللي ممكن يحصل؟ أنا بعد ما شوفت التحاليل ودرست الحالة في هدوء لقيت إنه لازم يكمل الكурс مجموعة حقن متتالية وإلا ممكن يحصل حالة تشابك بين المخدر اللي أخذوه وخلايا المخ. يا مصبت يا ويلاه ويلاه أخوي حيقول تشابك انزل حس ندور عليه. استني بس ما نفهم. إيه التشابك ده دكتور؟ التشابك يتراوح ما بين الهياج الشديد مع عدم القدرة على السيطرة على رغباته حتخليه يتصرف كأنه مش هو مع إنه حيكون عارف إنه هو أنا مش فهم حاجة أرجوك شرح لي يا دكتور أنا طبيبة شرعية وممكن أحاول أفهمك يعني ممكن يوصل لحالة فصام جزئي يعني ممكن يبقى بني آدم تاني بيعمل تصرفات ما تخطرش على بال حد زي ايه يعني يا دكتور؟ زي أي حاجة أي حاجه في الدنيا يلا يا لهبي انسى يا الدنيا ضلمه كده ليه هي الكهرباء مقطوعه بطل كلام وارفع ايدك لفوق دعم المسدس في ضهرك وأي حركة حضرب في المليان الله الله الله ليه ليه كده ليه ملاشي نصدنا خالص الحفلة التنكرية خلصت بعيد المسدس أحسن السلاح يطول يا سونيا أنا فعلا سونيا بس مش سونيا الأباصيري أنا سونيا نحنوح يا حسين يا دبوس سونيا نحنوح نحنوح مين وبتاع مين نحنوح إيه إيه نحنوح وبتاعنا أيوة نحنوح نحنو اللي انت علمت عليه انا امشي قدامي وادخل جوه وانا هعرف شغلي معاك لا لا لا لا لا. انت وقعت في ايدي ومش هسيبك غير لما اخد حقي منك تلت ومتلت محروس في زي الجاسوس من حفله السفاره بالصحبة الحسناء الفاتنه التي صاحبته الى قصرها الكبير في سيارتها وعندما هبط من السياره فوجئ بالمسدس مصوبا الى ظهره وبانها تدعوه للدخول استجاب لها محروس متوجسا ودخل منتظرا اللحظة التي سيغافلها فيها ويهرب مستخدما مأقص حرمية لكنه فوجئ بالصفعة اي ما عرفش ما عرفش زي دا حصل جنابه انا ما حسيتش بنفسي غير وانا مرمي على الارض ودمغي مفتوحة اغمى عليا ولما فقت ما لقيتهاش ازاي واحدة زي نجلاء ماضي تضحك عليك وتخليك تفكها انت راجل انت اي كانت عايزة تعمل زي الناس يا جنابه وصعبت عليها صعبت عليك انا هخليك تصعب على البلد كلها هحبسك مع الفران في البدرون وهخليها تتسلى عليك كمان يا ناريشو لا لا يا سنيهانم ابو سيديك بلاش الفرن نحن احبام مربيها من عشر سنين يعني زمان كل فار فيهم بأهد الحمار انجر قدامي من غير كتر كلام لا لا لا حرام عليك حرام عليك ابو سيديك بلاش الفرن أطرادني إذن معقول الرقة دي كلها يطلع منها الإجرام ده الراجل بيتنفد قدامك زي الفرخة الديخة حرام عليك يا مدام حظك وحش يا حسين بيه كنت عاملالك مفاجأة كبيرة لكن للأسف هربت بسبب الغبي ده كنت حواجهك باللي ما تقدرش تفتح بوقك قدامها حبيبت القلب نجلق ماضي نجلق ماضي مين؟ هي يا مدام بقولك إيه؟ ايه انا عايز امشي من هنا حالا اللي هبلغ البوليس لازم تفهم انك خلاص وقعت في المصياده نجلاء ماضي حبيبه القلب اعترفت عليك قبل ما تهرب وجريمتك اللي ارتكبتها في حق بابا اتعرفت دمه لسه على ايديك يا مجرم بابا مين رحنوخ ودم إيه اللي بتتكلم عليه انت أنت عبيطة دي ولا إيه ولا إيه الحكاية مش فيها منا إيه عبيطة حسين يا دبوس نعم إذا كانت الدنيا كلها فهمة أنك أنت بتبيع دبابيس فأنا بعرف حياتك كويس قوي حسين دبو بتاع الدبابيس آه دب كنت تقولي كذا أنا, أنا فهيك الحكاية سنية شوفي أنا مش حسين دبوس صحيح انا اسمي حسين دبوس لكن انا مش حسين دبوس اللي انت تقصديه يا سلام اي والله ده انت نصح قوي لا اله الا الله خليل قبل ما تحبس نفسك في قط الفران خد حسين بقى اقعده شويه في الحضانه لحد ما يفتكر هو مين ويبطل استهبال حضانه يلا شيله على الحضانه اواملك يا جنابه حضرتك مين اوعى تفضل قدامي سيب شد انا هوديكوا في تاير انت يا ست إنت انا مش حسنت ابووس انا حسنت ابووس بس مش هو يا ست انت شوفوني شوفوني يا ابو كريم يا يا سكره يا وليه يا مجنونه